غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, ولكن أكثر الناس لَا يُؤْمِنُونَ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 مَا يُدَنِّرُ لَْ رَُفَّلُ ل يَكِلَ عَكُم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 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب قولهم أئذا كنا ترابا لنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لغلال في أعناقهم وأولئك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 الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سواء منكم من سر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من ين يديه ومن خنفه يحفظونه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سُوءَ أَن فَلَا رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ من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 وَهُمْ يُجَالِلُونَ فِى اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ لا كباسط كفي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ انه اولياء الا يملكون لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور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 انزل من السماء ماء ماء فسالت وديه فسالت وديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما توقدون عليه في النار ابتغاء احليا بتِ غَ أَحِلةِ نَ مَتَعٍِ زَبَد مِثن كَذَركَ يَّْربُ اللَّهُ الحََّّ وَباقِل فَأَمَّ الزبَد فَيَذذابُ جُفَ وَأََّا مَا يَ فَعون الناسَ فََمكُش فيِي كذلك يضرب الله لمفال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم, لون لهم ما فِي الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولا لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المهاد